إ ن م ا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين واضرب ن لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون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 قالوا ربنا يعلم إ ن ا اليكم لمرسلون وما علينا إ ل ا البلاغ المبين قالوا إ ن ا تطيرنا بكم ل إ ن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أ ل ي م قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء م مُسْرِفُونَ و من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي الا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آ ل ه ه إ ن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني آ م ن ت بربكم فاسمعون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 واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آ م ن و ا ان اطعموا من لو يشاء الله اطعمه ان انتم إ ل ا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 ولهم فيها منافع ومشارب أ ف ل ا يشكرون واتخذوا من دون الله آ ل ه ة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و إ ل ي ه ترجعون